وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالة يوم ينفذ الظلم مرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذن